وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَاءُ فِي جَهَنَّمَ لَا مَكَانَ لَكُمَا كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَاعِل للخير معتاد مريب لناعل الخير معجل مريب مريب الذي مريب الذي الذي جعل ما الله إلهنا خرا القياه في العذاب الشديد فالقياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اتغيتوه قال قريره رب لما اتغيت ولاكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيده وقد قدمت اليكم بالوعيده ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وما انا بظلام للعبيد بظلام للعبيد بظلام للعبيد وما يقول لجحنا مه الامتلاتي وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ أَفَمَا تُعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ من خاشي الرحمن بالغيب من خاشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب, منيب. ودخوله بسلام وجاء بسلام من خالق يوم الخلود ادخلوها بسلام من ذاك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكما هلكنا قبلهم من قرنين وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد فنقبوا بالبلاد هل من محيص هل من محيص إن في ذلك سنتم يلا الان الميزانيه اقرا ني علينا ونحن نستمع يلا محمد وسلمان تم يلا, يلا يبدا سلمان ايه ايه 1 2 3 وقال قرينه هذا ما الذي يعتي لا ضيا لا ضياع ايد وقال આફ sí. એ દ de... ودخولها بسلا من ذلك يوم الخلود لا هم لا يساوغون فيها ولدينا ما زيد قد ملكنا قبلهم من قرنهم اشتد منهم بطش فانقبوا في البلاد من محيم صين ان في ذلك انسومه ما شاء الله يلا نقراوه معن واحد 2 3 وقال قرينها هذا ما لا ضيعت دون لقيا تي جهنمك لك كافر عليه دمنا الخير معتد مريب الذي جعل ما الله الهنا فرح فالقياه قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي واقد قدمت اليكم بالوعيد ما وبدلوا القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم ما يقال للجنه مهل انت لتي وتقوله المنزهين ما اصليت الجنات للمتقين غير بعيد لا تعدن لكل اواب حفي ومن خاشى الرحمن بالغيب في قلبه موني بنو دخولوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم نشاء وانا فيها ولدينا مسجد واتملكنا قبلهم من قبل الهمو شدوا منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من ناصح سنيننا في ذانيكا